أو لي عبادي الذين سرفوا على فسق لا تغنتوا من رحمة الله لا تغنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو هو الغفور الرحيم، وأنيبو إلى ربكم وأسلم له، وأنيبو إلى ربكم فَارْكَنُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ بَغْتَةَ بَغْتَةً وأنتم لا تَشْعُرُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أن بغتة وأنتم لا تشعروا أن تقول نفسي حسرة على ما فردت في جنب الله تقول من الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكم من المتقين او تقول حين تم العدا فَكُنْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَ قَدْ شَاءَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُصْفَرَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوق ولا هم يحزنون